قال اختأوا فيها ولا تكلمون إنه كان خريق من عباد يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم تخريا حتى أنتوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما قبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد ثمين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قال إلَّا بِستم إلَّا قَلِيلاً لَو أنَّكُم كُنتم تَعْلَمونَ أَفَحَسَدْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَلَّتَ وَأَنَّكُم إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به لا برهان له به فانما حتابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقر ابغفر ورحم وان تخير